وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما لَمَّا الْقَم قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَهُ كِرَاهُ الْمُجْرِمُونَ فَمَن آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قومه على خوف، على خوف من فرعون وملئه أي يفتنهم، وإن فرعون لعالي في الأرض، وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إنكن آمَنت بالله فعليه توكَّروا.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 ربنا قمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم